إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْخَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 فقتلوا يوسف فأوطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون أرسلهم على غد يرتع ويالعب وإن له نحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون.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 قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عيد متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 قُلام وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك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 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل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 قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك واستغفر لذبك إنك كنت من الخاطئين.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 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملتقى من لا يؤمن بالله وهو بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي استجن ارباب متفرقون خير أم الله خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها وآباؤكم ما لله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سبله فما حصدتم فذروه فِي سبله إلا قليلا مما تأكلون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 نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به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 حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ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 إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 ك سرقوا وما شهدنا إلا بما علنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أيا وأتيني بهم جميعا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 نك لن انت يوسف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 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجا البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذن بناء إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربّي قال سوف أستغفر لكم ربي هو الغفور الرحيم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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرآن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُكَ إِنَّكَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِنَّ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.